ص <تصفيق> م تلك ايات الكتاب المبين لعل لك باخع نفسك <كألا> <مؤمنين>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 فَادْعُ فِي دَعْوَنَا فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ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 وَتِلكَنِ عمَةُ تَمُُّهَا عَلََّْ أَن عَتَّبَنِي إسْرَائِل قَالَ فِي الْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْ العالممِينَ قَالَ رَبّ السَّماواتِ وَالْأَررضِ وَماَا بَيْنَهُ ماءِ كُنْتُ مُوطٍِ. قَال لِّمَن حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرم عبادي إنكم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لائضون وإنا لجميع حاذرون فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني واجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين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 تَعَالَى <تقوا الله> وَأَطِيعُونَ قَالُوا نُؤْمِنُ لَكَ وَأَتْبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ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 تَقُولُ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ آمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وتت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 أمَدَّكُمْ بِأَنعَُِ وَبَنينَ وَجََّاتِ وَعيُون إِني أَخَافُ عَلَيكُمْ ذاَ بَ يَومِن عَظم قالَا سَوَاءُ عَلَْنَ أَوعضْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الواعِظين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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 اَنْفِقُوا كَإِنَّ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأرض مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ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 قَا رَبِّي علَمُ بِمَا تَعمللُون فَكَذَّبُوه فَأَخَذَهُ معذاابُ يَوومِ اللَُّّ إِهُ كََ عَذاابَ يَوْمِن يوم عظِيم إَِّ فِي ذَِكَ ل آيَتَ وَمَا كََ أَكْثَرهُ مُؤمِنين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 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ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 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ صَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ